كأوراق الشجر الرياح الرياحكم وكالماء المنسفح على صلب الصخركم زهرة في حوض رخامي وشجرة تضرب جذورها في الملح قد تتخبط السفينة أحيانا ويتوه الربان أحيانا وتصبح تلك السفينة أسيرة عنفوان الموج وجباروته ضاق صدري فلم أجد من يمد يد العون لي إلا سبحانه جل وعلا رافع السماء وباسط الأرض وبقلب دامع وعيون مغرورقة بدموع حارقة تضرعت يا الله فاشتاح كياني نور سماوي أخاذ فطمأنت قلبي وسكنت روحي وهكذا كان فاستمعوا واستمتعوا دموع القلب تنهمروا فتقرع باب هادينا دمو القلب تنهامر فتقرع باب هادينا ونور الله أوقاد لي ونور الله او قادلي ونور الله او قادلي ونور الله او قادلي ظلاما قد سرا فينا ظلاما قد سرى فينا دمول قلب تنهامر فتقرع باب هادينا ولقال بتنهامر وتقرع باب هادينا ونور الله دلي ونور الله ما ن اوقد دلي ونور الله ما ن اوقد دلي قد سرى فينا ظلما قد فينا النفس نادمة لشهل كان ماضيها فَغَدِ النَّفْسُ نَادِمَتُونَ كَانَ مَاضِيَهَا وَنَفْسِ اليوم تُقِذُنِي وَنَفْسِ اليَوْمَ تُقِذُنِي وَنَفْسِ اليَوْمَ فأصحوا من مآسها نبول قلبي تنهامر فتقرع باب هدينا نبول تنهمر تنهامر فتقرع باب دليل ونور الله او قدلي ونور الله بتوفدلي ولامن قد صرنا فينا ظلما قد صر فينا فتقوا الله لتصلونا الى اسماء امانينا فتقوا الله لتوصلونا الى اسماء امانينا ولولا منا بر التقوى ولولا منا كانت ضرب يشقينا، لكان الضرب يشقينا. نا غلامان قد صرافین فروح الله بهدي من محبته بهدي من محبته ألوذ صبابة فيها ألوذ صبابة فيها قول قلب تنهى من صرافینا ظلاما قد صرافینا. آت الإيمان یعصم من الطغيان يحمينا من الطغيان ينير من وصل ينير من وصل ينير سبيل من وصل ينير سبيل من وصل فيعلو بالعلادين فيعلو ونور الله نوقد لي ونور الله نض والد من قد, صر فينا ولا من قد صر فينا